اَكْثَرُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُوفِيَ اللَّهُ عَهْدَهُ ان تقولون على الله ما لا تعلمون بلا من كسب سنيئه واحاطت به خطيئه اتوه فاولائك احاب النار هم فيها خالدون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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا قوم وانتم